بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدثا إلا, إلا استمعوا وهم يلعبون. لاهية قلوبهم الذين للذين ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم افتاتون السحر وانتم تبصرون قال ربي اعلم القول في السماء والارض وهو السميع العليم بل قالوا اضغاث احلا بل افتراه بل هو شاعر فَلْيَأْتِنَا بآية كما أُرْسِلَ الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا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 ترخذوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم, ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إن كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم, حتى جعلناهم سيداً خامدين وما خلقنا السماء وآني أرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ له ولاتخذناه ملذنا لاتخذناه إن كننا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 ان النهار لا يفترون ام اتخذوا الهه من الارض هم ينشرون لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون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 سَنَ مِنْ قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أنه لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُون وَقَالُوا اتخذ الرحمن وَلَدًا وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ يَرْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَةِ مُشْفِقُونَ وَمَن يَقُل مِنْهُمْ إِنِّي إلَيْهُمْ من فذلك, فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من المال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 وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَفَأَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُوَ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ قُلْ قَلِئِ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ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 تَجَاجًا فَتَبَهَّتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّ ذَا وَلَهُمْ يُنْظَرُ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 ولا يسمع الصُّمُّ الدُّعاء إذا ما يُذَرُّ ولَإِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا, إنا كنا ظَالِمِينَ القصة اليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثل حبة من خردل أتينا بها وكفانا حاسبين ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء, وضياء الذين يخشون ربهم بالغيب، وهم من الساعة مشفقون، وهذا ذكر مبارك أنزلناه، أفأنتم له مكرون؟ ولقد أتينا إبراهيم رجده. وكنا, وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَتُمْ ان كنت من اللاعبين قال رب ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهم وانا على ذلك من الشاهدين وتالله أصنامكم بعد أن تولوا فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا سَمِعْنَا فتن يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ قال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 فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَتُمُ الظَّالِمُونَ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُوَسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَذَا أُولَاءَ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا مَا لَا شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون جعلناهم الاخسرين ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافله وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات واقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين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 فقبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فغرقنا وَجَعَلْنَا وسليمان وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهُ حكما وعلما وسخرنا مع وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا يسبحن دَاوُودَ الْجِبَالَ فاعلين وعلمنا وصنعت لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكن بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغصون له ويعملون, ويعملون عملا دون ذلك وكننا لهم حافظين وأن إذ نادى ربه أني مسني الضر الرحمن الرحيم فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهن معهم واتيناه أهله معهم رحمة, رَحْمَةً من عندنا وذكرى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 لا اله الا الله لا اله الا انت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا لهم ونجيناه من الغم وكذلك ننجي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 كانوا لنا خاشعين والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنثا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 يأجوج ومأجوج وهم من كل وهن من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة عبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمُ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ لَوْ كَانَ وَرَدُوهَا وهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت له وهم فيما مشتقت أنفسهم خالدون لا يحزنهم لفزع الأكبر وتتلقاهم بملائكة وتتلقاهم الملائكة سماء كطيس جل الكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلا غل قوم وما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 إن تُلَكُّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِيمٍ قَالَ رَبِّ حُكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّ الْرَحْمَانِ وَمُسْتَعَانٌ عَلَى مَا تَصِفُونَ